Thank you. نفسي افدي خير من وطئ الثرى نبي الهدى بحر الندى سيد الورى بنفسي افدي خير من وطئ الثرى نبي الهدى وراء ختمنا نبين الكتاب <سؤال> جميعهم حبيبا الى <سؤال> يَا رَبِّ وَتَنْزِيلِي الْقُرْآنِ عِصْمَةً مَنْ غَرَّ أَتَأْمُ أَمِينُ اللَّهِ تَمْرِيلُ جَهْرًا Wahai orang-orang yang kembali kepada Allah, bersabda Allah kepada mereka: "Dan mereka bersumpah dengan Allah, bahwa mereka مُتَقَدِّمُ فِي كُلّ حَضْرَةٍ مُعَظَّمٌ مَرْفُوعٌ عِلْكَذْرِي وَالنُّورُ خَلِيلٌ صَفِيُّ مُفْتَارٌ قُرْمِي وَرُؤْيَتُهُ رسول الله إني نزيلكم على بابكم أرجو الضيافة والقراء حبيبي رسول الله إني عبيدكم فقير ضعيف لا أطيق تصبر حبيبي رسول الله إني سليلكم والرحيم يدري منا كل من درا حبيبي رسول الله اني جسطكم لكشف مهم من في مرابي لا الله يقعد في ليست لنور الهدى ترى حبيبي رسول الله ما تَكْرَمَ رَحْمَنِي أَحْسَنَ مَنْ بَرَا فَسَهِّلُ لَنَا وَاجْعُلُ لَنَا أَنْ يُهِذَنَا وَيَرْحَمْنَا إِنَّ الْمَعَاشَ تقدّر بجذب وقعه قد مادا وفتن وجوه ولات ألصقل كل بالعرار فَسَلْهُ تَعَالَى يُبْدِلُ الْجَرْبَ وَالْغَلَىٰ بِخِسْبٍ وَرُخْسٍ فِي الْمَدَائِنِ وَالْقُرَىٰ وَيُسْلِحْ أُولَادَ الْأَمْرِ عِندَ فَسَادِهِمْ وَيُوْقِظُهُمْ للعدل من سنة الكرام فيا رب يا رحمن شفع نبينا رسولك فينا وكف من جار واجتراها ولا تبقنا يا ربنا عرضة لهم وهدفى مرامي كل من خانى وامترى وخذ بنواسير الى الحق والهدى وختم لنا بالخير الازمع السرى بانك مولانا وانك ربنا وسيدنا والجند في كل ما عروف وصل على روح الحبيب محمد وسلم وبارك kulama barikun sharan ma'al ali wal ashabi wat tabi'ina ma jar as وتمت وفاة الحمد لله ختمها عبيراً ومسكاً للوجود معذراً وتمت وفاة الحمد لله ختمها عبيراً ومسكاً للوجود مُعَطِّرَ آمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اُنْظُرْ